يا فوز من نال الشهادة صديقا تمحى الذنوب إذا الدماء تقطروا وإذا الزهور تعطرات بعبرها إذ كنت فوح جرح وتعطروا وحواصل الطير هنا عمي مسكانا أرواح وهم فيها تعيش وتعبد ولهم منازل في الجنان وصفتنا ومعينوا الخيرات يزيد وهموا ولهم من الحور الحسان لضبعهم وسيشفعون لأهلهم إن يحصروا ما مسهم موت ولا في فتنة في القبر لا لن يسألوا أو يطفروا ما ما تمنى لشهادة بصن سيروا إلى تلك الحياة وشمعوا من الذين تقطعت أوصلون في الله شوجوا بالحديد وسمّروا وتمشاطات دون العظام نعمهم وعلى المفارق في الرؤوس تنشاروا يرجونا لو كانوا أشاد تألّنهم لما يروا تلك المكان الشهادة في الوغى ونكررون قموا بجد من مجيد همة مت وتذكروا ساحر جهاد يتذكروا اخوانكم شادوا جنوطي كبول شادته والنداء من الله وتذكروا اهل الجزيره اخوتنا تتركوا نعيم الى الجهاد وغدا وغد ساء وأهلهم وديارا لله وطي تحب الصعاب وكبره واسأل فلول الروس كيف صمده واسألهم كيف المعاطل دمعه من مصر سار والجزائر أنجبت وسواه من كل قطر قد سروا يمن بإيمان وصدق عزيمة حرا وثا هو لم يتقطرو والكربي لا ذا دين بش بشا من الاشا وسر وغاد شلو منهم قضال حبل ومنهم نظر نظر بدلوا وارهم ما غيره اهدي الى تلك المعاقين دعوه والى الذين تجهزون ليغادر الرحال إلى الجهاد عسى أن تقتلوا في الله أو أن تصروا وعسى أعفو أن تهبوا أعدادا فالقدس تبكي واليهود تجسروا وتجهزوا يا إخوتي لعدوكم وتسلحوا بالحق لا تتأخروا ومرحي عدوكم Don't نَزَلَ السَّجِيُّ وَنَخْفُو يَا فَخْفُو اذا الزهور وان الغي الزو... تنطرت بعبيها بعبيها مسكنت في مسكنت هدي راحيه وتعطى